إ نتابع ك على ما ش ء قدير و ا ا إلهنا مولانا ا ل ل إ ج جدير ب رب ة اليوم م ن ص ل الله على ى سيدنا ونبينا ح ما د وعلى آله وصحبه و أجمعين آله خ ن ا ل كنا ر وبركاته ا السلام م عليكم ت ب ع اليوم ما كنا قد ب د أ ن ا ه بحمد الله وفضله ومنته من شرح منظومة المفيد في التجويد في ل ل إ م ا م أ ح م د الطيبي رحمه الله تعالى وجزاه عنا وعن المسلمين خيرا قال رحمه الله في البيت الثاني و ا ل أ ر ب ع ي ن و أ ل ف كالياء إ ذ تمال والصاد كالزاي كما قد قالوا قلنا ب ا ل أ م س إ ن بعض القبائل ا ل ع ر ب ي ة كانوا يخلطون صوت ا ل أ ل ف بشيء من الياء ل أ ن ه م يجدون ذلك أ س ه ل على النطق ب ا ل ن س ب ة إ ل ي ه م وليس كل العرب تفعل هذا ثم بعض القبائل يخلطون ا ل أ ل ف بالياء خلطا متساويا يعني خمسين في ا ل م ئ ة أ ل ف خمسين في ا ل م ئ ة ياء فيخرج صوت يسميه العلماء ا ل أ ل ف ا ل م م ا ل ألف م م ا ل ة نحو ايش م م ا ل ة نحو الياء ا هذا الصوت ا ألف. بفتح الفم إ ي هذا الصوت إ ي ه ياء اي لما نقول إ ا لا هو آ ولا هو إ ي هو صوت بينهما وبعض القبائل ا ل أ خ ر ى يخلطون ا ل أ ل ف بالياء ولكن ب ن س ب ة ق ل ي ل ة فيكون الصوت أقرب إلى أ ق ر ب إ ل ى ا ل أ ل ف ص ا ر ع ن د ي ه تبهنا فلما يقال ا ل ا م ا ل ة يقصد بها الاماله الكبرى ا ل ل ي هي في الوسط تماما بين, بين الالف وبين الياء و إ ن أ ر ي د ا ل ا م ا ل ة التي فيها شيء من الياء يقال عنها الاماله الصغرى. الصغرى او يقال عنها إ م ا ل ة بين بين إ م ا ل ة أيش؟ بين بين أ و يقال لها التقليل كم اسم صاروا ث ل ا ث أ س م ا ء التقليل إ ل م ا ل ة بين بين الاماله الصغرى أ س م ا ء ثلاثه لمسمى واحد واضح يا شباب نعم إ ذ ا نرى على ا ل ل و ح ة ا ل إ م ا ل ة ل غ ة التعويج من أ م ل ت الرمح ونحوه إ ذ ا عوجته أ و ا ل ن ح ن ا ء من أ م ا ل فلان ظهره إ ذ ا أ ح ن ا ه ا واصطلاحا تقريب ا ل ف ت ح ة من ا ل ك س ر ة والالف من الياء من غير قلب خالص ولا إ ش ب ا ع مبالغ فيه هذه ا ل أ خ ط ا ء اللي ممكن يقع فيها الانسان عند نطق الاماله الكبرى أ ن يقلبها ياء خ ا ل ص ة بدل ما يقول وجيئه يقول وجيئه جيئه تغير معناها جيئه صارت فعل ماض مبدئي المجهول كما قال تعالى وجيئه يومئذ بجهنم جيئه هون فعل شو ما ضدي للمجهول فلا يصح أ ن أ ق و ل في جاء جيئا بل أ ق و ل ج ي ئ و ج ي ئ ربك والملك صفا طبعا هذا مو على ح ف ظ ه ا و ج ي ئ ولا يصح أ ن أ ق و ل و ج ي ئ من غير قلب خالص ولا إ ش ب ا ع مبالغ فيه أ و يقال هذا تعريف ثاني ل ل ا م ا ل ة هي النطق بالالف ا ل م م ا ل ة بين ا ل أ ل ف والياء الصحيحتين ا ل أ ل ف ا ل ص ح ي ح ة ا الياء ا ل ص ح ي ح ة ا بينهما يعني إ ذ ا بدنا نحكي ب ل غ ة ا ل ه ن د س ة منقول ز ا و ي ة 45 د ر ج ة كما نرى على هذه ا ل ل و ح ة لو شبهنا ا ل أ ل ف بالخط الطولاني مكتوب عليه ا ل أ ل ف والياء بالخط ا ل أ ف ق ي ستكون الاماله الكبرى فين في الوسط تماما هذه اماله كبرى ز ا و ي ة خمسه واربعين ا م ا ل ه الصغرى فين بتكون على الخط البياني بين الاماله الكبرى وبين ا ل أ ل ف ولكنها إ ل ى ا ل أ ل ف أ ق ر ب كما ذكرت لكم يعني باللهجات ا ل م ع ا ص ر ة إ ل ى ا ل آ ن مثلا بتونس يميلون اماله صغرى أ ح ي ا ن ا وفي بعض الكلمات اماله كبرى ا ل ل ه ج ة القاهريه ا ل م ع ا ص ر ة جدا ا ل آ ن ا ل أ ج ي ا ل ا ل ج د ي د ة في مصر ما كان كذلك ما أدري ل م ادري ذ ا أيضا ا يميلون م ل ح لله ب الع... لله ش ا ف ي ن م ا لماذا ك ي و ل د ي ن ما ه الصوت الإيمالة الصغرى بعينها ولا、يصح. طبعا لا يصح في هذه الكلمة المفروض أن يقول إيش؟ مالكي ما ما يقول وليس يصح يصح هو هذه إيش في نعم أن الاماله الكبرى تجدونها ب ك ث ر ة جدا فين في لبنان لبنان يعني ا ل ق ا ع د ة عندهم ا ل ا م ا ل ة والفتح هو الشاذ الواحد و ا ل ب ن ي ن و ا ل و ل ي د و ا ل س ي ا ر ة وكل ه ما شاء الله لما بيفتحوا ك ل م ة هذه ن ا د ر ة جدا فهذه ا ل ه ج ا ت سبحان من خلق ا ل ا م ا ل ة كما نرى على ا ل ل و ح ة شوفوا ا ل ص و ر ة الي ل على اليمين شايفين وضع اللسان يعني لا هو ألف ولا هو يا مرفوع من الوسط قليلا والرفع اللسان من الوسط هذا مخرج الياء بينما بالامال الصغرى شوفوا ارتفاع اللسان من وسطه كيف أ ق ل انتبهنا ا ي ا شايفين ايه اللسان لا يرتفع ق ل و ا ورائي لشوف بصوت واحد اه اه هذي م ي ن اي اي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 كيف ما في ليس فيه ارتفاع من الوسط شو هي هي شوفوا ا ل آ ن حنعطيكم اللوحات و ر ا ء ب ع ض بيبان وضع اللسان شوفوا ا ل أ ل ي ف كيفها ا شايفين وضع اللسان شوفوا ا ل آ ن بالايمال الصغرى شو صار بالوسط على قليلا شوفوا ا ل آ ن شوفوا صار ش و ا ل آ ن بالياء شايفين على الوسط اللسان أ ك ث ر و أ ك ث ر إ ذ ن الموضوع له ع ل ا ق ة بمين ب م ن ط ق ة وسط اللسان نعم هذه هي ا ل أ ل ف ا ل م م ا ل ة سواء كانت ا م ا ل ة كبرى أ و صوره ا س ت ع م ل ه ا عدد من القبائل ا ل ع ر ب ي ة ليس منهم قريش فقريش لا تميل قريش أ ه ل فتح ت ب ه ن ا كيف اللي بميلوا مثلا بنو تميم بميلوا وعبد ه ي قبيلة ل الله بن مسعود بميله ش ي خ ا ل إ م ا ل ة عبد الله بن مسعود أ غ ل ب القراء الذين رووا ا ل إ م ا ل ة رووها عن عبد الله بن مسعود تبهنا كيف؟ بالنسبة أبدا أبدا عبد بن أبو منهم عنده وهو الله هذول عندهما من بن المدني للقراء العشر القراء من إمالة أبداً. أبداً. المكي أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني. هذول ما إمالة ولا كيف كثير كلمة ليس يزيد جعفر ومنهم من عنده قليل جدا مثل صاحبنا حفص شو عنده مجريها ما عنده غيرها في ناس عندهم اكتر شوية قليل لكن اكثر من حفص مثل هشام عن ابن عامر ابن زكوان عن ابن عامر آآ مثلا ق ا ل و ن ورش ورش عنده ا م ا ل ة ص غ ر ة ورش مليانه قراءته امالات ص غ ر ة وضو ح ح شايفين والليل إ ذ ا سجى أ ب و عمرو البصري عنده ا م ا ل ة صغرى وعنده ا م ا ل ة كبرى لا يتسع الوقت تذكرها ل أ ن ن ا لسنا بصدد القراءات ة ل الإيمالة المضبوط المضبوط ل آ ن من حمزة بن شيخ حبيب ي ا ا حمزة ز رحمه الان ل وعلي ه ه أ و خلف اختياره هؤلاء ا ل ث ل ا ث ة هم شيوخ ا ل إ م ا ل ة رووها وكلها ص ح ي ح ة م ت و ا ت ر ة والصاد كالزاي ز ي كما ا قد ق و والصاد ا ك كما قد قالوا في بعض القبائل ا ل ع ر ب ي ة كانوا في بعض الكلمات يجعلون الصاد فيها صوت فيها شيء من الزاي تشبه صوت حرف الظاء بعض العاميات ا ل م ع ا ص ر ة ك ع ا م ي ة أ ه ل الشام و أ ه ل مصر نقول أ ظ يا ظالم و يا ق و ل له ا ن ي يا ظالم البصر يقول يا حضره الظابط أ ظ هذا الصوت ا ص اسمه عند القراء صاد مشم زاي شو اسمه صاد مشم زايا بعض القبائل ا ل ع ر ب ي ة كانت تستعمل في بعض الكلمات فبدل ما يقول مثلا الصراط يقولوا اصدراط بدل ما يقول ومن أ ص د ق من الله حديثه يقولوا ومن أ ص د ق من الله حديثه س ب لا نسقي حتى يصدر الرعاء أ ب و ن ا شيخ كبير هذا الصوت صوت فرعي ليش فرعي مو نحن ا ب ا ا د ر ح ب ح ر ر و ف ف ا ل ع ي ة ق ث ن ا ا ل ي بدينا ي منها الألف الممالة, الألف الممالة حرف فرعي به ذ ايش الصوت、أظل. صوت ب ي ن حرفين ي ت ب د د بين مخرجين بين حرفين ما هما الصاد والزائد ليس كل العرب تفعل هذا بعض العرب و ق ر ئ به كما ذكرت لكم ح م ز ة وغيره يقول اهدنا الضراط المستقيم والله ما يقرأ لا واحد اهدينا في بيعملوله أتله. صح ولا لا؟ فالواحد دائما شو هو ما لا اهدنا الضراطة المحرار لا دائما يراعي المكان اللي ها أتلة يعمل بده بده فيه يقرأ في صح وهذا يعني الاغراب ر ي و ي ه ح د ث الناس منهي ا ي ع ر ف و أتحبون أن يكذب ا ل ل ورسوله موشى طار الواحد إن ف و ت بين عنه و ويعد ا م إله ط ي ما أنزلنا عليك عم أنزلنا القرآن الذي عليك والله تشقيه بحسبوه ب ح فدائما القرآن الله يضربوه يستر يمكن ف هذه القراءات لا ي ق ر أ بها إ ل ا إ ذ ا كان في تنبيه يعني مثلا ينبه في أ و ل ا ل ج ل س ة س ي ق ر أ علينا ا ل أ خ فلان ب ق ر ا ء ة كذا وهذه ق ر ا ء ة م ت و ا ت ر ة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاها القراء لما تمهيد يصير ع ن د إ ذ ن النفوس بتكون إيه يعني مستعده ل أ ن تسمع أ م ا بدون تنبيه وهكذا فانتبهوا إ ل ى هذا ا ل أ م ر نعم الصاد ك ز ا ي هذا ب يسموه يا اخواننا إ ش م ا م الصاد ز ا ي ا ا ل إ ش م ا م ل غ ة في ا ل ل غ ة قلنا اشمه شو يعني م أ خ و ذ ا من أ ش م م ت ه الطيب أ ي أ و ص ل ت اليه شيئا يسيرا من رائحته لما بيجي واحد عطر ها أوصل إليك شيئا من هذا الطيب الصاد الزاي الزاي الصوت ويشممك من فإشمام عم يشممها واحد شيئا يسيرا هذا رائحته يأتي يأخذ أنا أض أضبق ترى وهو صاد والصاد عطر يعني طبعا مستعلية أصله ومن هذا مفخم ريحة مطبقة أضبق وهو اصطلاحا هنا فين هنا يعني في خلط الحروف ما معنى ا ل إ ش م ا م خلط صوت الصاد بصوت الزاي بحيث يصير صوته كصوت الظاء العاميه ث يصير ص و ت قصوت الزاء العامية ، في بلاد مصر والشام واضح؟ فصح القران ء ة ت ل ق ي ت تلقيتها, إن تلقيتها حمزة أو تقرأ تلقى ه غيره فيها ا بقراءة بقراءة مثلا أما بقرأ واحد ما تلقى كيف يقرأ؟ القرآن إن عن يعقوب يقرأ رويس كيف حمزة أو ي خ ذ بالتلقي يا أبني ليس كل من سمع صوتا يستطيع إ ع ا د ت ه أ ن ا ا ل آ ن أ ت ل ف ظ أ م ا م ك م هل كل واحد فيكم يستطيع أ ن يعيد نفس الصوت فسماع ي شيء س م ا ع ا ل إ ن س ا ن شيء وقدرته على ا ل إ ع ا د ة شيء آ خ ر ن ع والياء كالواو ي كقيل مما كسر ابتدائه أ ش م ضماء ا ش ل س يا ابني اجلس حبيبي والياء كالواو ي كقيل مما كسر ابتدائه أ ش م ض م ا هلا الموضوع شوي تقيل ب ت ك و ن تتحملونا ب ت ك و ن تتحملونا وركزوا معنا شوي في عندنا ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة قيل ة ش ماذا يقولون لك عرابها فعل ماض مبني للمجهود ماذا لكن فوعلة فو ي شو؟ ز ل ف وزنها فهي قيله اصلها قوي ل ة شو أ ص ل ه ا ل أ ن ه قال يقول الفعل واوي ولا يائي واوي قوي قو لا بوزن فو عي لا تمام مام في عندنا ق ي ل ة في عندنا ح ي ل ة في عندنا س ي ق ة في عندنا س ي ئ ة في عندنا ج ي ئ ة في عندنا غ ي ض ة غ ي ض ة الماء تماما؟ هذه ا ل أ ف ع ا ل جاءت في ا ل ق ر آ ن م ب ن ي ة للمجهول واصل أ ص ل و ز ن ه فوعلة شو أ وزنها فعيله و و ا نجرب ي هي طيب ك شو فوعلة قلنا أصلها ما تعالوا نجرب ق و واحد الحالوي ل كل منكم قويلة قويلة جربوا هيك قويلة ثقيلة السيقل ولا سهلة. عم يجي؟ من كسر الواو عليكم منين يجي بالله سهلة عم كسر من عم من... تنطق واو مكسوره قويله قويلة الواو شفتين والكسرة قويله فبع... ا الاستقال بعضهم بدوا يقولوا القبائل قويلة. قويلة. يعني القبائل يقولوا ع يبدو ا بضمه وينهوها بايش بكثره قويله مع مرور ا ل أ ي ا م شو صار بالواو قلبت إ ل ي ا قويله شو صار ه قويله قبل ما صارت الواو يا قيله كما ن في قبائل ا ل ت ا ن ي مع مرور ا ل أ ي ا م القوه هذه شو عملوا فيها حزفوها شو صار ه قيله ع ر ف ت ه و ع م ل ي ة تدرج ع م ل ي ة شو تدرج في زمن ا ل ن ب و ة ل أ ن ه كل ا ل ق ر آ ن نزل في زمن ا ل ن ب و ة كما نعلم في زمن ا ل ن ب و ة كانت ق و ي ل ة الواو ا ل م ك س و ر ة اختفت من الوجود كانت الناس تركتها هذا أ ه ل علم الصف بيسموه أ ص ل مهجور شو شيء بيسموه أصل مهجور مهجور يعني متروك اللي كان موجود في زمن النبوة بعض القبائل بتقول قويلة وبعض القبائل بتقول الصورة أقولوا بعض القبائل القبائل يعني اللي في قيلة اللي هي الصورة الأخيرة اللي أسهل قيلة فيها ثقال؟ ما فيها أسهل زمن ما هل أصل ثقال كان إ ذ ن ا ل إ ن س ا ن دائما يا شباب بفطرته يميل إلى إيه؟ الى أ ل النبوة كان بعض القبائل تقول قويلة وبعض القبائل تقول قيلة ففي زمن كان والقراء بعض وبعض رووا رتوب ايه ل ع الى ا قويلة وغيظة وجيئة و ل آخرين ا ل و و ض ع ب ا ل ن س ب ة ل ك نحكي م موضوع خارج علم بعلم يعني التجويد شيء يتعلق نحن الآن خارج القراءات نحن نعم حبيبنا قيل وغيض وحيل ة و س ي ق ة و س ي ئ ة وجيئه كم فعل صاروا س ت ة أ ف ع ا ل م ا ض ي ة م ب ن ي ة للمجهول ووزنها فوعيل استثقلت ا ل ك ث ر ة على عين الفعل شو هي عين الفعل؟ الحرف ف ع ل ل ا ا ل أ و س ط منه سواء كان واويا أ و يائيا فنقلت إ ل ى فائه منه لنقل ا ل ك ث ر ة بعد حذف ضمته فصار على وزني فعلا انتبهت يا ابني ابو فيل انت شو صار وزنها فعلا هذه من الحروف ا ل ف ر ع ي ة لانه مركبه حبيبي مركبه من ضمه وكسره ة ام تقول قوي ل ا هذه ح ر ك ة مركبه、لا. هذه هي الافعال ا ل س ت ة وضعتها لكم بهذه ا ل ل و ح ة حتى يكون الموضوع اقرب الى التخيل والتصور الافعال اللي جاءت في ا ل ق ر آ ن كما ترون على يمين ا ل ل و ح ة س ت ة ا ر ب ع ة منها و ا و ي ة واثنان يائيان ا ل ا ر ب ع ة ا ل و ا و ي ة قال قال يقول حال يحول ساق يسوق ساء يسوء هذه ا ل ا ر ب ع ة و ا و ي ة بينما غاض يغيض مو يغوض غاض يغيض, يغيض الماء ما هيك وما تغيض ا ل أ ر ح ا م وما تزداد ياء يجيء وليس يجوء اذن ا ل أ ف ع ا ل ا ل س ت ة التي جاءت في ا ل ق ر آ ن أ ر ب ع ه منها أ و س ط ه ا واوي كيف يعرف الواوي من الياء بالمضارع تبهنا بتشوفوا تكون شباب لابد منقلبة العرب أوسطه هذه أن عنواو عنيا يا لما ماضي الألف يا يا ليس في لغة العرب ألف أصلية فعل ألف لغة ألف ب ا ل ن س ب ة للحروف ا ل أ ص ل ي ة في الفعل إ م ا أ ن تكون م ن ق ل ب عن واو أ و م ن ق ل ب عن مين عن يا فكيف أ ع ر ف ه ا جيب المضارع طلعوا لنتدرب شوي باع هذه ا ل أ ل ف م ن ق ل ب عن واو ولا عن يا ل أ ن مضارعها يبيع مو يبوع تمام ما ذ ن نرى السطر ا ل أ و ل ا ل آ ن انظروا على السطر ا ل أ و ل فقط قال يقول ابنو للمجهود شو بيصير قوي لا ا ل م ر ح ل ة التي بعدها قوي لا, لا. الياء مكسوره اذا ابذلنا الواو مين ياء المرحله التي بعدها قوي لا هذه ا ل ح ر ك ة ا ل م ر ك ب ة ا ل ح ا ل ا ل أ خ ي ر ة التي وصلت اليها الكلمه في زمن ا ل ن ب و ة قيله وهي أ س ه ل الحالات في ف زمن ا ل ن ب و ة كم م ر ة كتبناها قيلة؟ ك ت ب ن ا أ ر ب ع مرات ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ن ي ة كانت م خ ت ف ي ة من الوجود في زمن ا ل ن ب و ة شو كان موجود أيوة الثالثة والرابعة والآن شو باقي الأخيرة أحد قيلة وقيلة باقي؟ يحكي، يقول قيلة ما في، تولي بيقوله، والرابعة والآن تقولوا واحد الثالثة بعصرنا، ما الثالثة ما ما ما إلا بعمل من يروي هذه الكلمات عند بعض القراءات ا ل ق ر آ ن ي ة ا ل م ت و ا ت ر ة عند أ ه ل ه ا أ م ا على أ ل س ن ة الناس الناس بطبائعهم يميلون إ ل ى السهوله ة طيب حالة يحولوا حالة ذ هذا ا واوي شو أصله حويلا قلبنا الواوية من أجل السهولة شو صارت حويلا سكننا الياء صارت شو شو شو حويلا هذا كان موجود طيب في زمن حويلا أصله أجل النبوة من كان زمن وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل تنقل ع مع بعض وحيل وحيل, وحيل انتبهنا ا ل ص و ر ة ا ل أ خ ي ر ة حيل هذه س ه ل ة ما عليها كلام طيب كذلك سوق فعل ساق يسوق سوق بعدين قلبنا الواو ياء شو صار سيقا سكن اليا سيقا الم... و سيقا إ ي ش ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة و سيقا الذين كفروا إ ل ى جهنم زمرا قولوا لاشوف و سيقا ن ب د أ بمين ب ض م ة ثم نتبعها ب ك س ر ة طيب ساء يسوء سويا ق ا ل ا ب ن الواويه سيئه سكنا ا ل ي ا سيئه ش و قال ربي عن سيدنا لوط لما جاءه ا ل م ل ا ئ ك ة على شكل رجال سيئ ابيهم قولوا ل شوفوا سيئ ابيهم سيئ ابيهم سي من ي اسهل اكيد اكيد ا ل ص و ر ة ا ل ا خ ي ر ة هي ا ل س ه ل ة نعم غ ي ض ة شو أ ص ل ه ا غ ي ض ة ل أ ن غاضه يغيض نعم سكلنا الياء صارت غيضه قال تعالى وغيض الماء معي قولوا مثلي وغيض الماء. الماء. الماء. الماء كذلك ا ل أ م ر في جاء يجيء الفعل في عندما نبنيه للمجهود يصير جيء و جييئا نسكن الياء شو بيصير جييئا وجييئا يومئذ بجهنم خايفين ها وجييئا يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم من أ س ه ل أ ك ي د ا ل ص و ر ة ا ل أ خ ي ر ة إ ذ ا هذا الصوت صوت فرعي فيه خلط ا ل ض م ة مع ا ل ك س ر ة ماشي ل حال نعم ا ل إ ش م ا م في قيل وبابه و خلط ا ل ك س ر ة في أ و ل هذا الفعل وما م ا س ل ه ب ا ل ض م ة وجزء ا ل ك س ر ة مقدم هذا تاني ما بأريء رأي أرجعكم بدي وهو ي هو خلط ضمة بكسرة ف الاقل شيوعا هذا بلاك الله لتكبر إن شاء الله. وجزء الضمة ل هو الذي كنا نفعله ا ل آ ن ويليه جزء الكسره وهو الاكثر أ ك ث ر ل ولا م لأنه إليها عم تنقرب إليه. ومن ثم ت م ح ض ة الياء كذا ذكره الجعبري وغيره وانتصر له ا ل ع ل ا م ة إ ب ر ا ه ي م المارغني في كتابه النجوم الطوالع و ا ل ع ل ا م ة علي الضباع رحمه الله في كتابه ا ل إ ض ا ء ة العلامة قال ا ل ض ب ا ع لغة الإشمام إن ه ي قويلة شقال عنها وهي لغة عامة أسد قبيلة أسد وقيس وعقيل لغة شقال لغة عامة عنها أسد أسد وبها ب ه ا ل ل ه ج ة هذه ق ر أ بعض القراء و أ ك ث ر ه م أكثر القراء على إ خ ل ا ص الكسر شو ب ي ق و ل و او قيل غ ي ض وجئه و ي قريش وهناك لغة وهناك ك ن ن ا ة و ل غ ة ث ا ل ث ة لبعض العرب تحذف كسره الواو وتضم, وتضم الاول ضما خالصا فتقول قولا ولم يقرا أ ب ه في المتواتر هذه ما أقرأ هذه بها في المتواتر لكن موجوده ل ه ج ة وماتت وماتوا ل ي يذكرها فلذلك في كتب النحو يذكر بيت شعر يقول و ا ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بيع فاشتريت ي ليت وهل ينفع شيئا ت ليت ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوعى فاشتريته بوعى هي ا و ل ة هذه الاثانيه ل ه ج ة لبعض القبائل لكن ما تولي بقولوها ي الله يرحمون ماشي ما بقي إ ل ا جماعه ب ي ع ا الحروف الفرعية التي نراها أمامنا كما ذكر الطيب طيب من رحمه الله ذكر والالف التي تراها فخمت طبعا في ا ل ج ذ ر ي ة وغيرها مر معنى التفخيم قال ا ل ج ذ ر ي رحمه الله وحرف الاستعلاء فخم واخصصا ل ط ب ا ق أ ق و ى نحو قال والعصا التفخيم نرى على ا ل ل و ح ة أ ن ه ل غ ة من ا ل ف خ ا م ة وهي ا ل ع ظ م ة هذا أ م ر فخم أ و مفخم بمعنى عظيم واصطلاحا هو سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه, يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه. لما درس الخليل ا بن احمد الفراهيدي حروف اللغه وكيف كانت العرب تنطقها في زمن ا ل ن ب و ة وجد أ ن ه م في بعض الحروف يضغطون الصوت إ ل ى أ ع ل ى الفم إ ل ى ف ي ن طيب أ ع ل ى الفم شو م و و ج د فيه؟ موجود فيه ق ب ة الحنك جزء الجزء العلوي من الفم مقبب على شكل ق ب ة ك ق ب ة هذا المسجد ولو لم يكن أ م ا م ي ا ل آ ن هذا الميكروفون وتكلمت لوجدتم لو ص و ت ي ص د ا هذا ا ل ص د ا من أ ي ن ي أ ت ي من ذهاب الصوت إ ل ى القبه ة و ا ا د م بها فيعود وله رنين اللي بيسموه ا ل آ ن في الصوت يقولوا ايكو هذا الرنين أ و الصدى يسميه العرب ا ل ت ف خ ي ن فكان العرب في زمن ا ل ن ب و ة يضغطون بعض الحروف إ ل ى أ ع ل ى أ ف و ا ه ه م فبدل ان يقولوا خا يقولوا خا, خا وبدل أ ن يقولوا غا يقولون غ ا غ ا شايفين الفرق غ ا غ ا و بدل أ ن يقولوا ق ا شو بيقولوا غ ق فيضغطون الصوت إ ل ى أ ع ل ى الفم و إ ل ى ا ل آ ن لما اجتمعنا ببعض إ خ و ا ن ن ا الذين أ ص و ل ه م من ا ل ب ا د ي ة أ س م ع منهم هذه ا ل أ ص و ا ت ف أ ف ر ح بها جدا مثلا مراء بإلي أنا رايح شوفوا أنا رايح أخ بفخ مرة تفخين م ا ف ي أ ج م ل من ه ي ك ل أ ن ه يفخمه تفخيما فطريا بالسليقه ة ما ي ت ك ل ف نحن نتكلف لأن ألسنتنا في المدن فأسده. الله يتوب علينا انت أنا آه؟ إيه في كلام؟ يعني فإخوان الذين من عندهم عندهم روح الفصاحة الفصيح تفخيما يتوب كلام الكلام المكسر مشكلة الكلام الرأى الله أصولهم البادية في فاسدة في فييجي في ايه بقايا بقايا هذا شو فمن ج م ل ة ذلك تفخيم الراءات ب ا ل ف ط ر ة هذه ا ل ص و ر ة التي أ م ا م ك م لعلها توضح ماذا يحدث في الفم عندما ينضغط صوت الحرف إ ل ى أ ع ل ى الفم فيعود وله رنين ي م ل أ الفم واضح هذا ا ل أ م ر يكون, يكون غامضا عند بعض إ خ و ا ن ن ا لما ي ب د أ و ن في تعلم التجويد فيظنون بأن تفخيم الحرف بأن هو ز م الشفتين إ ل ى ا ل أ م ا م يظنون أ ن ز م الشفتين إ ل ى ا ل أ م ا م و تفهيم ولا الضوء لما ب تقول ض و هذا حرف فرعي لكن ليس م ق ر ؤ فيه ل أ ن ك خلطت ا ل أ ل ف ب إ ي ش بواو فخرج معك صوت مخلوط من الألف بالواو. فيها مخلوط خولدين خو معك من صوت يصح بالواو تقول تقول لا بل أن خ الى أ ي ن تضغط صوت الحرف إ ل ى أ ع ل ى الفم كما ترون في الص... هل ترون الشفتين مضمومتان في هذه الصوره خا لاحظت الفرق أ ر ي د ك م أ ن تتذوقوه في أ ف و ا ه ك م خ ا خ غ ا وما من غ ا ئ ب ة في السماء وما غائبة السماء او هم قائلون ولا الضالين وضح وضح معنى التفخيم طيب الحمد لله والشكر لله إ ذ ا اعتبر الطيبي رحمه الله ا ل أ ل ف ا ل م ف خ م ة حرفا فرعيا طيب ليش فرعي ما ما هذا ا ل أ م ر ذكره بعضهم وتبعهم الطيبي مالي شايف انا ل أ ل ف حرف فرعي هل ترددت بين حرفين لا اللام غلظت والألف التي تراها فخمة وهكذا اللام غلظت على اللوحة وهكذا إذا ما تراها وهكذا إذا ما ترددت حرفين نرى بين فخمة التغليظ مرادف التفخيم شو م ع ن ا ت م ر ا د ف نفس المعنى. إلا ان ل م ع ى إ ل ا أن ا ل ق ر ا ء اصطلحوا على استعمال التفخيم في الراءات والتغليظ وين في اللامات فيقولون مثلا في كتب القراءات فخم رقخ اللام شو بيقولوا؟ غلظ ورشن اللام عند اللامات يستعملوا كلمة ورشن ورشن ويقولون ورشن شو بيقولون ورشن الراء الراء أكثر عند عادة غلظ غلظ غلظة ليست يعني عادة, عادة ليست أكثر. وكان يمكن أ ن نقول فخم ورش و ن اللامات واضح يا شباب وهكذا اللام اذا ما غلظت إ ذ ا ذ ا م ر معكم تعبير اللام المغلظه ة المغلظة غلظة ودمة مغلظة مفخمة شو يعني مو يعني قيل يعني مفخمة. تغلظ العرب اللامة بإجماع كل القبائل العربية جلالة تغلظ كل لفظ مو متفقة في إ ن سبق ب ف ت ح ة أ و ض م ة ما في حدا من العرب يقول هو الله أ و سيؤتينا الله ما في حدا يقول ه كلهم ش ا بيقولوا سيؤتينا الله من الله إ ن سبق لفظ الجلاله بماذا ب ف ت ح ة أ و ضمه ة نعم قولوا رأيه لما تقولوا الله وبعدين بدكم تنطقوا الهاء عودوا ب أ ف و ا ه ك م إ ل ى أ و ض ا ع ه ا ا ل ط ب ي ع ي ة لا تقولوا الله تخرج الهاء بعدين ايش م ف خ م ة وليست الهاء من حروف التفخيم الله ت ب ه ت و ا نعيد الفم إ ل ى وضعه الطبيعي أو ع ي د هو الله ت ب ه ن ا سيؤتينا ل ل ه عبد الله و ا ذ ك ر ا ل ل ه و ك ل م ة اللهم تعامل م ع ا م ل ة الله اللهم ك ل م ة م و ج و د ة في ا ل ق ر آ ن بمعنى يا الله ك ل م ة ق د ي م ة م و ج و د ة في أصل ا ل ع ر ب ي ة ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة م ن ح د ر ة من ل غ ة أ ق د م منها اسمها ا ل ل غ ة الساميه شو اسمها ا ل ل غ ة الساميه انحدرت منها ا ل ل غ ة العربيه و ا ل س و ر ي ا ن ي ة و ا ل ك ا د ي ة ل ك ن ع ا ن ي ة هذه ك ل ا لغات ل انحدرت من أ ص ل واحد شو اسمه كلمة غير اللغه ع ب ي ة ا الساميه الوهيم يعني اللهم فهي م و ج و د ة ومعناها يا الله شو معناها تستخدم فقط فين؟ في النداء لذلك لا يجمع بين اللهم ويا يعني انا ممكن اقول يا الله لكنني لا أ ق و ل يا اللهم عرفت شو معناه لا يجمع بين يا و بين اللهم إ م ا أ ن تقول يا الله و إ م ا أ ن تقول اللهم إ ذ ن متى تفخم العرب اللام ب إ ج م ا ع في لفظ ا ل ج ل ا ل ة في ك ل م ة الله لكن بعض القبائل خليكم معي شوي بعض القبائل كانوا يغلظون اللام ا ل م ف ت و ح ة إ ن سبقت بصاد أ و طاء أ و ظاء م ف ت و ح ة أ و س ا ك ن ة كم ص و ر ة من ي قال س ت ة الله ي ض عليك الله ي ف ت ح ق ل ل ه س ت ص ح ق أ ن ا بحب اللي جالس وصحيان النعسان الله يهديه و ص ل ح ه الله يصحي إ ذ ن بعض القبائل ا ل ع ر ب ي ة تفخم اللام ان سبقت بإيه؟ بصاد إ ي ه ب أ و طاء أ و ض ا ء هدول كم ح ا ل ة ث ل ا ث ة لكن لما قلنا م ف ت و ح ة أ و ساكنه ة بقى تضرب باثنين شو صار ست حالات ا ل ص ل ا ة نحن متعودين نقول ا ل ص ل ا ة بعض العرب شو بيقولوا ا ل ص ل ا ة يترخيمون الطلاق ظلاما ظلاما الميم شو بيعملوا فيها بيرجعوا بيرققوها يصلاها ولا يقولوا يصلاها الهاء ما لا ع ل ا ق ة بالموضوع حتى ما ط ل ع ي الفجر ما ط ل ع ي س ب ح ا ن ا ولا تظلمون ف ت ي ل ة تعالوا نتدرب عليها قولوا ورائي بصوت واحد ا ل ص ل ا ة الطلاق ظلام يصلاها مطلاع الفجر ما فخمت ه مطلاع الفجر ولا تظلمون, ولا تظلمون فتيلا يفعل هذا بعض العرب وليس كلهم ولم ينقلها لنا ق ر ا ء ة في ا ل ق ر آ ن إ ل ا مين ورش عن نافع رحمه الله تعالى مكتوب على ا ل ل و ح ة وبهذا ق ر أ ورش عن نافع طيب هذه ص و ر ة ل ل م ق ا ر ن ة بين شكل اللسان عند نطق لام م ر ق ق ة وعند نطق لام م ف خ م ة لما نقول لا لا هذه لام شو ا ل ص و ر ة اللي على اليمين ولا ل ل ي على اليسار اللي على اليسار لكن لما نقول لا لا هذه ا ل ص و ر ة اللي على اليمين ش ا لذلك يكون أ ق ص ى اللسان مرتفع ش ف ت و ا أ ق ص ى يعني آ خ ر ه من ا ل خ ل ب و ن ت ف ع و ب الوسط في مثل إ ي ش تقهر بهذا ا ل ت ق ح ر ينضغط الصوت لفين إ ل ى ا ل أ ع ل ى انتبهنا قولوا مثلي لا, لا لا لا لا هل فرقتم بين الصوتين إ لا. ذ ن لاحظوا م ن ط ق ة أ ق ص ى اللسان السر فيها سر التفخيم و ي ن في أ ق ص ى اللسان ثم قال رحمه الله في البيت الخامس و ا ل أ ر ب ع ي ن وما زال حديثه عن الحروف الفرعيه والنون عدوها إ ذ ا لم يظهروا نحن نعرف إمامنا وحكم حالة؟ لم بالجزرية قال إمامنا وشيخنا الإمام الجزري يلفى وقلب إظهار وشيخنا إدغام حالة تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى كم أربع حالة والنون عدوها اذا لم يظهروا يعني إ ذ ا شدنا ا ل إ ظ ه ا ر شو ب يبقى ا ل إ د غ ا م و ا ل إ خ ف ا ء والقلب ل أ ن القلب ي ق و ل إ ل ى ا ل إ خ ف ا ء نرى على ا ل ل و ح ة ما قال هو الناظم لم يظهروا عدم ا ل إ ظ ه ا ر يعني ا ل إ خ ف ا ء أ و ا ل إ د غ ا م واحد في ا ل إ خ ف ا ء يكون الصوت المنطوق مركبا من غ ن ة من الخيشوم ومن صويت فموي ناتج من ت ه ي ئ ة الفم على مخرج الحرف ا ل آ ت ي بعد ا ل ن و ن شوفوا يا ابني خليكم معي شوي ك ل م ة أ ن ز ل ه انزله فيها ن و ن ساكن وبعدها شو زاي ا ل أ ص ل ا ل أ ص ل اللي هو الاظهار انزله قولوا لشوف أ ن ز ل ه انزله سقيلة ل و ان مو سقيلة أ ز ل أن تظهر النون ثم تتبعها بزاي فيه ثقل انزل فلذلك كانت العرب بفطرتهم من غير أ ن يعلمهم أ ح د يذهبون من ه م ز ة أ ن ز ل إ ل ى مخرج من ي إلى مخرج مين؟ الى ز ا ي إ ل مخرج الزاي م ب ا ش ر ة ت ب ه ن ا فيبقى من النون إ ي ش غنتها يبقى من النون غنتها ويخرج من الفم صويت للتصغير صويت ى وزن فعيل ل ل يعني صوت ضئيل فيقولون انزل بالعامية بكلامهم اليومي بالقرآن ان هذا انزل ليس يقولون انزل من من مخرج الهمزة شاهدين يذهبون فين لفين هذا ازاي في مخرج الى أ م ا في ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن العظيم فالذي زاده الوحي هو تطويل هذه الغنه هذا من خصائص النص القراني آ ن من ي خ ص ئ ص ا ل ص القرآني اللسان مهيا على مخرج الزاي ولا لا مهيئ قولوا ب ع د ي أ ن ز ل ا ل إ ن س ا ن أ ن ف س ك م من دون من تاب من صلصال هذا العمل وهو ا ل إ خ ف ا ء كانت تفعله العرب في كلامهم اليومي لكن بدون تطويل لمين ب ا ل غ ن ه عرفت شو اللي زاده الوحي تطويل الغنه فقط و إ ل ا ا ل إ خ ف ا ء من حيث هو عمل العرب في كلامهم أيضا ع د م الاظهار ما قال إ ذ ا لم يظهروا والنون وعدوها ا ل ن ن و إ ذ ا لم يظهروا إ ذ ن في الاخفاء النطق عم يكون بخلط صوتين صوتين شو هن الصوتين صوت الغنه من الخيشوم و ا ل ص و ي د الفموي يمكن بهذا السبب عدها العلماء حرف فرعي ا ل إ د غ ا م الناقص أ ي ض ا ما قال لم يظهروا دخل ا ل إ د غ ا م الناقص ا ل إ د غ ا م الكامل ما فيه حرف فرعي لكن ب ا ل إ د غ ا م الناقص لما نقول مثلا نضغي من ن في الواو لما نقول م ي و لي و لا نصير م ي و ا ل آ ن ا ل آ ن أ نقول ا أ م ي و في مكانين عم يخرج منهم الصوت الانف عم يطلع منه غنه والشفتين شو عم يطلع منها واو انتبهتوا من أ ج ل هذا ا ع ت ب ر و ا حرف فرعي ل أ ن ه لا هو ن ولا ن و هو واو ص ر ف ة هو صوت المسموع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 عدم إ ع م ا ل الخيشوم يجب عليه أ ن يعمل ا ل خيشومه و أ ن ف ه فيخرج منه صوتا وهو الغنى بالاضافه الى و الواو سمعت بعض ا ل ا خ و ة عم ي ق و ل و ا ميو م ا يجيب و ا شيء من أ ن ف ا ق ميو ولي ولا نصير, ولا نصير. ولا نصير. انتبهنا لا بد من أ ن أن ينطق صوتي ط ب تعالوا شوف الياء فمي... فمي سمعنين الصوت اللي عم ب ن ت ق ه ا ن ت أ م ل ت م الغنه سمعتموها و إ ن ت أ م ل ت م اليه ايضا سمعتموها فمن شايفين ما سديت ا ل أ ن ف كيف اختل الصوت وصار مثل س ي ا ر ة ا ل إ س ع ا ف أ م ا إ ذ ا قلنا فمن هي سديت ا ل أ ن ف وما اختل الصوت معناها ما ع ن ه ا ما نطقت هنا ا فعلى ل ق ا ر ئ أ ن يوزع الضغط عند النطق بين ا ل أ ن ف وبين الفم أ ق و ل ثم تقولون ورائي ف م ن يعمل لا في ناس عم تقول فمي فمن اضغط على أ ن ف ك يا أ خ ي ف م ن لا صور واحد واحد فمي يعمل هذه أ ح س ن فمن ََ يعمل ََْْ مثقال ََِْ ذره ََّ ة خيرا ًَْ يره َََ ا بارك نحن فيكم الله والنون َُ عدوها ََ إ ِ ذ َ ا لم َْ يظهروا ُِْ ثم قال الطيبي قلت من المتكلم بالطيبي كذاك الميم فيما يظهر يعني ك أ ن ه يرى الطبيب ان الميم عندما لا تظهر يعني تكون م د غ م ة أ و م خ ف ا ب إ ذ ا م د غ م ة م د غ م ة في مثلها و إ ذ ا مخفاه عند الباء ترميهم بحجاب وين الحرف الفرعي هذا اجتهاد منه رحمه الله شو صار من عندك ولا من عندي لا بدنا نقعد نستنى لحتى نوصل、لك. أيوة. هذه ا ل ل و ح ة التي فاتتنا انفرد الطيبي رحمه الله بذكر الميم المخفاه مع الحروف ا ل ف ر ع ي ة ولا وجه لذكرها معها لعدم ترددها بين مخرجين لكن من امانته ا ل ع ل م ي ة شو قال قلت كذاك الميم فيما يظهر ر فكان امينا من الناحية العلمية هذا من بيّن بأن م ل ل م يجده هو في كتب من تقدمه من أ ئ م ة التجويد و إ ن م ا قاله من عند نفسه قياسا وليس في ا ل ق ر ا ء ة قياس ا ل ق ر ا ء ة لا ت أ خ ذ ا ل ق ي ا س ن تمهنا يا شباب فلا يتابع الطيبي رحمه الله في عبد الميم المخفى حرفا فرعيا على الباء تتردد خ ص يا سيدي ت تخ... بين حرفين ما هما الفرحان ما هما الحرفان ت أ م ل ه ا تجد ما في خ ل نعم البحث الجديد الذي يتكلم عنه الطبي ا ل آ ن بحث هام وجميل جدا ف أ ر ج و أ ن تستمتعوا به الحركات الثلاث والسكون نعم والسكون الحركات الثلاث والسكون. قال رحمه الله والحركات وردت أ ص ل ي ه وهي الثلاث شو هي الثلاث يعني ف ت ح ه و ا ل ض م ة و ا ل ك س ر ة و أ ت ت ف ر ع ي ة في كمان حركات ف ر ع ي ة مثل الحروف ا ل ف ر ع ي ة التي تقدمت معنا منذ قليل شو هي الحركات ا ل ف ر ع ي ة وهي التي قبل الذي أ م ي ل لما نقول مج ري ه ري هذه الفتحه في الراء ص ل ه ا مج را راها مج راها ا ل ف ت ح ة تبع الراء م اميلت نحو ا ل ك س ر ة فلذلك قالوا في تعريف ا ل ا م ا ل ة هي أ ن تنحو ب ا ل ف ت ح ة نحو ا ل ك س ر ة وبالالف نحو الياء فقولك ري ب د ا ي ة هذا الصوت ح ر ك ة ف ر ع ي ة م ر ك ب ة من م ي ن وم ي وهي الثلاثة واتت فرعية ثم قال وهي التي قبل الذي أميل ن من ثم فتحة وأتت وكسرة الثلاثة قال قبل و ك س ر ة ك ض م ة كقويله مثل التي مرت معنا منذ قليل الحركات ا ل أ ص ل ي ه ثلاث وهي ا ل ف ت ح ة و ا ل ك س ر ة و ا ل ض م ة والحركات ا ل ف ر ع ي ة اثنتان واحد ما قبل ا ل أ ل ف ا ل م م ا ل ة وهي ح ر ك ة م ر ك ب ة من ف ت ح ة و ك س ر ة ثانيا ا ل ح ر ك ة ا ل م ش م ة ض م ة في أ و ل نطق قيل و أ خ و ا ت ه ا عندما ق ر أ ه ا ب ا ل إ ش م ا م كما تقدم أ ي و ه هذا البحث بدي ياكل تعطو ا بالكم عليه هذا ب ف ي د ن ا في ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن شوفوا ا ل أ ب ي ا ت الذهبيه ة ذ ه وعند نطق الحركات فاحذرا نقصا أ و إ ش ب ا ع ا أ و أ ن ت غ ي ر بمزج بعضها بصوت بعض أ و بسكون فهو غير مرضي نعيد أ ق ر أ و ت ق ر أ و ن خلفي بصوت واحد أ ر ي د ك م أ ن تستلزوا بهذه ا ل أ ب ي ا ت قولوا بعدي بصوت واحد وعند نطق الحركات فاحذرا ح ر ل نقصا ً او اشباعا ً أ و أ ن تغيرا بمزج بعضها بصوت بعض او ب ث ك و ن فهو غير مرضي يا سلام ما معنى هذا الكلام ا ل ح ر ك ة كما نعلم ى ا ل ف ت ح ة و ا ل ض م ة و ا ل ك س ر ة لكن س ر ع ة الكلام أ و س ر ع ة ق ر ا ء ة القران رويت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سرعات. سرعات بطء يسميه العلماء التحقيق و س ر ع ة يسميها العلماء ا ل ح د ر وتوسط ويسميه العلماء التدوير التدوير قال إ م ا م ن ا الجزري رحمه الله في م ن ظ و م ة ط ي ب ة النشر في القراءات العشر و ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن بالتحقيق مع حدر وتدوير وكل متبع مع حسن صوت بلحون العرب ي مرتلا مجودا بالعرب ي فلما أ ن ا أ ق ر أ ببطء زمن ا ل ف ت ح ة والضمى والكسر شوبيكون م م ط و ط شوي ا ن ت ب ه ن ا أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم ك ت ب الله ل أ غ ل ب ن أ ن ا و رسولي و رسولي ك ت ب ش ا ي ف ي ن البطء لما ب ق ر أ بالتدوير كتب الله ل أ غ ل ب ن انا ورسلي و شو صار بالحركات صارت س ر ي ع ة و ص ا ر ز منه أ ق ص ر لما ب ق ر أ بالحذر كتب الله ل أ غ ل ب ن انا ورسلي و شو صار ب ا ل ح ر ك ة صارت أ س ر ع و أ س ر ع المهم مهما كانت سرعتك يا أ ي ه ا القارئ ف إ ن ا ل ق ر ا ء ة تكون م ب ن ي ة على التناسب يعني الفتحات والضمات والكسرات أ ز م ن ت ه ا م ت س ا و ي ة لا يصح و أ ن ا أ ق ر أ ب س ر ع ة من سرعات ا ل ق ر ا ء ة ا ل ث ل ا ث ة أ ي س ر ع ة كانت ف ج أ ة عند أ ح د الحروف بطئ أ و عند أ ح د الحروف أ س ر ع م ا يصح عرفت كيف عم تقرأ أنت على سرعة معينة تقرأ أنت ف ج أ ة م ا ب ي لا ي اللي عم م س ع و ك إ ل ا بطات عن د ك ل م ة م ع ي ن ة ولماذا ا عند ع حرفة وليش تعمل هيك ت ف ي نظيره ك م ث ل ه ق ا ل الجزري إمامنا واللفظ في نظيره كمثله إ ذ ا ق ر أ ت حرفا ثم مر معك نظير هذا الحرف فعليك أ ن تسوي بين زمن ا ل أ ح ر و ف المتساويه ة ا ن ت ب ن نعم إذن لا يصح أن يكون زمن حرف فجأة أقصر من ا لا جيرانه كيف يصح حرف أقصر فجأة أو أ ط و ل من جيرانه فانتبهوا إ ل ى هذا أ م ر بارك الله فيكم واجعل قراءتكم للحروف م ت س ا و ي ة نرى على اللوحة ازمنه ل ل و ح ة أ الحركات الثلاث متساويه مهما كانت سرعه القراءه ولا يصح تقصير زمن الحرف المتحرك عما جاوره إ ل ا بروايه ثابته كهمزه بارئكم مثلا في عندنا ب ق ر ا ء ة أ ب ي عمرو ورد عنه السرعه ة اللي ي س م و اختلاس عند همزه بارئكم فتوبوا إ ل ى بارئكم فقتلوا أ ن ف س ك م هكذا ي ق ر أ ه أ ب و عمرو فتوبوا إ ل ى بارئكم شو ب يعمل عند همزه بارئكم يسرع قليلا هذه م ر و ي ة وتفعلها بعض القبائل ا ل ع ر ب ي ة لكن مو ا ن تم اجعل أ بال ه الواحد ب ب ط ئ ا ن تم اجعل أ باله ب س ر ع لما ب ي ج ي ن ي حروف م ت ت ا ل ي ة مثل ما نطقت لكم ا ل آ ن أ ن ا ورسولي أ و كتب الله لابد أ ن نسوي بين أ ز م ن ت ي الحركات لابد ان, نسوي بين الحركات ما بصح أن نسرع ف ج أ ة مثلا خ د و ا ك ل م ة يكثر فيها خ ط أ كلمه خ لا ق كم حرف متحرك ورا بعض أ ر ب ع ة م ا ب ص ح أ ن نقول الذي خلقكم والذين م نخطفها قبل ن خطفا هكذا ما يصح لا بد أ ن نسوي بين أ ز م ن ه الحروف فنقول الذي خلقكم خلقكم هذا لا بد منه م لكن بالمقابل يعني بعض من ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن يلزمون الناس ب ن غ م ة م ع ي ن ة ب ب ل د ة م ع ي ن ة يريدونهم ان يقراوها بهذه النغمه ة ا ل ز م ن ة الحروف نعم يجب أ ن تكون م ا ا ذ م ت س ا و ي ة أ م ا أ ن أ ل ز م الناس كلهم ب ن غ م ة م د ي ن ة م ع ا ص ر ة في عصرنا هذا وعليك أ ن تلفظها كذا و إ ل ا نطقك خ ط أ فهذا لا يصح و أ م ا إ ل ز ا م الناس ب ن غ م ة م ع ي ن ة في نطق خ ا ل ق ا ك م يا عيدكم فشيء لا اصل له ولا دليل عليه من كلام الائمه قال رحمه الله وعند نطق الحركات فاحذر نقصا او ل ن ق اشباعا انظروا إلى اللوحة تطويل زمن حرف متحرك عن أ ز م ن ة ما جاوره من الحروف ا ل م ت ح ر ك ة خ ط أ في ا ل ق ر ا ء ة سماه العلماء التمطيط أ و ا ل إ د خ ا ل وذلك نحو فمن يعمل بعض اخواننا شو بيقولوا فمن يعمل شو بيعمل عن ف ت ح ة الميم يمط صوته ف م ن يعمل شو ب ت و ل د من هذا المط ألف كنتم ب ض م ة الكاف يمطها و ي ط ب ر بلك ا كنتم تمنونا ا ف ك ر و عم يجمل صوته يعني كنتم طب يا أ خ ي ب ه ا ل م ط هذا أ ن ت شو عمل ولت تواون زدت حرفا في كتاب الله ف ن ت ب ه إ ل ى هذا ا ل أ م ر إ ن الذين اي ا ل ك ث ر ة في ا ل ه م ز ة لها زمن إن ا لا ذ ي ن ل يصح أ ن أ ق و ل ان الذين إن ما صار هنا مطينا الكسره فاتولد منها مينا ي هذا لا يصح هذا ما نهى عنه الطبيب ي رحمه الله بقوله فاحذر نقصا او اشباعا الاشباع يعني تطويل الحركه ثم قال رحمه الله او ان تغير بمزج بعضها بصوت بعض او بسكون أ ي ض ا هذا أ م ر يكثر ا ل خ ط أ فيه وسنشرحه بيجي مثلا واحد شو بيقول بدل ما يق... عندنا الواو العربية العربية بعض بيقولوا بدل بيقولوا بدل بيقول يسلمكم خليكم معي شوي في في يقولوا يقول مثلا ما تعملون ما تعملون الواو الله الواو الناس العصر واحد عندنا صوتها صوتها هذا شو شو شو شو تعملون يوقنون هذا م ا ب يصح هذا خلط لصوت دواوي بصوت ماذا الالف ذ ا ا أ ل بارك الله فيك انتبهنا وكذلك الحركات م ث ل انكم بيقول لك إ إ ن ك م ك هذا الصوت د ا ا ليس ضمه هذا ضمه مخلوطه به ب ف ت ح ة عليه أ ن يقول إ ن ك م أ ن ط ق وتنطقون خلفي وكما ذكرت لكم منذ قليل ننطق ا ل خ ط أ وننطق الصواب ف إ ذ ا نطقنا ا ل أ م ر ي ن ملكنا ا ل م س أ ل ة ننطق ا ل آ ن ا ل خ ط أ إ ن ك م إنكم ا ل آ ن ا ل ص و ا ب إنكم إنكم ف ر ق ت و ا نعم طيب خلط ا ل ك س ر ة ب ا ل ف ت ح ة بدل ما أقول به ما نقول به ا ت ب ع ن ا آ م ن ت م به ب هذه ه مو ك س ر ة هذه ا م ا ل ة خلط و ا ا ل ك س ر ة بالالف لا يصح ننطق ا ل خ ط أ به المغرب هذا ا ل خ ط أ الصواب به المغرب وضح يا شباب نعم إ ذ ا نتابع وعند نطق الحركات فاحذرا نقصا أ و إ ش ب ا ع ا أ و أ ن تغيرا بمزج بعضها بصوت بعض أ و بسكون فهو غير مرضي يجب على القارئ أ ن ينطق ا ل ح ر ك ة ص ا ف ي ة غير م ش و ب ة شاني م ش و ب ة م م ز و ج ة او م خ ل و ط ة ب ح ر ك ة أ خ ر ى أو ب او ل س ك ن أن يخلطها بالسكون كما س ي أ ت ي معنا بعد قليل أ خ ط ا ء تقع عند ن ق ط ة ا ل ف ت ح ة خلط صوتها بشيء من صوت الكسره ة بيقول مثلاً وانا ما ريق وانا مثلا ما、الفتحة. وانا ذ هذه منذ ه سميناها صوتها شفايفه أنه عفوا بيعمل بيعمل الفتحة يفخم للنون وانا、ما. شو بيعمل؟ صوت الفتحة بشيء من وانا ما ريق. اللي صوتها بشيء من صوت خوتاما خوتاما شو ويظن بالنسبة ما الياء ما اللي الإيمالة الضم مثلا كما تكلمنا بيخلط بشيء بشيء بضم خلط قليل من من ريق أ ب يضم لا قد قد قد ب شفايفه من أ ج ل تفخيم القاف ليس التفخيم بضم أ و بذم الشفتين و إ ن م ا بضغط الصوت إ ل ى أ ع ل ى أ ي ض ا من ج م ل ة ا ل أ خ ط ا ء عند نطق ا ل ف ت ح ة خلط صوتها بالسكون كيف يكون ذلك وذلك بعدم فتح الفم بالمقدار المطلوب عند النطق بها نحو أ ع و ز و انظروا إ ل ى فمي لو سمحتم أ ع و أ ز شايفين الفتح يجي واحد يقول أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب ا ل ع ا ل م ولا ك أ ن ه في شيء ولا ك أ ن ه في أ ل ف ا ت فلا بد من ايه من فتح الفم إ ذ ا هذا خلط, خلط الفتحه بمين بالسكون لا يصح أ خ ط ا ء تقع عند ن ق ط ة ض م ة خلط صوتها بشيء من صوت ا ل ف ت ح ة كما تدربنا منذ قليل فيقول الواحد انكم و المفروض شو يقول انكم خلط صوتها بشيء من صوت الكسره مثلا ً هذه إ خ و ا ن ن ا ا ل أ ت ر ا ك ب س س ا و ه ا ك ك ك ت ي ب ا ك هون شو عم يخلوط الضمه بكسره ة آ ابائكم ك هذه ضمه م خ ل و ط ة بمين ب ك س ر ة ما بصح هذا العمل خلط صوتها بالسكون وذلك بعدم ضم الشفتين ب ا ل م ق د ا ر مطلوب عند النطق بها نحو نعبد واياك إ ي ك هذه نعبد و إ يكثر فيها ا ل خ ط أ لتوالي ي ل الضمات نع ب دو و ب دو و ضمتين و واو ف إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن ما أ ع ط ا ه ا حقها كثير منسمع إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين نعبد و إ ي ا ك فشو بصير؟ ت خ ت ف ا ل ض م ة ويخلط صوتها بشيء من السكون الكسرة من ا ل أ خ ط ا ء ا ل و ا ق ع ة في نطق ا ل ك س ر ة خلط صوتها بشيء من صوت ا ل ف ت ح ة كما ذكرنا منذ قليل يقول به بدل ه ب ما يقول به خلط خفض بالسكون لمن؟ للكسرة وذلك بعدم خفض الفك السفلي بالمقدار المطلوب عند النطق صوتها بها بعدم عند نحو بسم الله الرحمن الرحيم هذا الصح الغلط بسم الله الرحمن الرحيم هر شو هر الهر هذا منعرفه الهر. بس ما في بس لا بس ولا هر بسم الله الرحمن نر نر شو هذا نر نير بدك تكسر النور كسر ايه كامل اذا ننطق الصواب ولا ننطق ا ل خ ط أ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ب ا ل ف ا ت ح ة بعض اخوانا بيقولوا اهدنا الصراط ا ل ص ص شايفين ا ل صوت ص هذا خلط الكسره بايش بالسكون لا مو ب ا ل ف ا ت ح ة عيوني بالسكون ا ص اهدنا الصراط المستقيم لا يصح ص لابد أ ن نقول ايه ص ي قولوا مثل إ ذ ا شوفك ص ي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين إ ذ ن هذه هي ا ل أ ش ي ا ء التي نبه عليها الطبيب في هذين البيتين الرائعين ثم قال رحمه الله فمزج بعضها ببعض إ ن م ا يكون في الفرع الذي تقدم يعني مزج الحركات بيكون بالفرعية كما تقدم في الإيمالة وفي قيلة الفرعي الفرعي, الفرعي في الفرعي مزج كما تقدم الحركات أصدها فخففت ياؤه للوزن ثم حذفت لفظا في الفرع الذي تقدم للتخلص من إ ي ه من التخاء الساكنين قال رحمه الله وحيث أ ش ب ع ت فقد ولدت مد ولم يجد إ ل ا بحرف انفرد أ ع ن ي به هاء الضمير بعدما حرك نحو إ ن ه به سما فتصل الهاء بواو او بيا وصلا اذا محرك قد وليا هاء الضمير هو, العرب هو يكنون س ت خ د م و ه هو هذه ا العرب ي بها عن الغائب المفرد المذكر كم ص ف ة له ثلاث صفات غائب ومفرد ومذكر هو انا هو تمام هل هو هذه ا ل أ ص ل فيها أ ن ه ا مضمومه ة شو الأصل ف ي ا لكن العرب يكسرونها ان سبقت بياء س ا ك ن ة أ و ك س ر ة من أ ج ل ا ل م ج ا ن س ة فلا تقول العرب ف ي ه بل يقولون فيه ولا يقولون ب ه بل يقولون ب ه من أ ج ل التجانس و ا ل س ه و ل ة نرى على اللوحه ة تشبع ا الغائب المذكر ضمة كانت ئ ل للمفرد ضمير ضمة كسرة أو حتى يتولد منها حرف مد لفظا لا خطا ووصلا لا وقفا بشرط أ ن تقع الهاء بين متحركين نحو إ ن ه على رجعه لقادر انظروا الى الهاء ف إ ن ه هل هي هاء ضمير للمفرد الغائب المذكر نعم إ ن ه طيب هل و ق ع بين متحركين نعم قبلها ف ت ح ة وبعدها ف ت ح ة فنطول الضمه حتى يتولد منها واو في النطق علماؤنا علماء ؤ ن علم ضبط المصاحف ج زادوا واوا ص غ ي ر ة حتى ي ن ب ه ا ل ق ا ر ئ أنه أشبع القارئ ض م يا أيها ا ل لكننا قلوا لشوف على لقادر وقفنا نحذفها قلوا معي لشوف إنه إذا معي رجعه لقادر ف إ ذ ا وقفنا إ ن ه على رجعه ولا نقول على رجعه لا نفعل ذلك ح ا ل ة الوقف إ ذ ن نعيد ا ل أ ب ي ا ت وحيث أ ش ب ع ت يعني حيث طولت ا ل ح ر ك ة فقد ولدت مد ولم يجد إ ل ا بحرف انفرد أ ع ن ي به هاء الضمير بعدما حرك نحو إ ن ه به سما فتصل الهاء بواو أ و بيا وصلا إ ذ ا محرك قد وليا طيب طيب يقدموها قال رحمه الله بالنسبة الحركات قال في البيت الرابع والخمسين اقتربت بدون بالنسبة الرابع ممكن الإقامة ما رحمه الحركات لندق قال الله قال والنقص ش م ل ت النقص يعني تقصير زمن ا ل ح ر ك ة تقصير زمن ا ل ض م و ا ل ك س ر ة و ا ل ف ت ح ة والنقص روم أ و هو اختلاس وليس كل منهما ينقاس يعني ليس في تقصير زمن ا ل ض م أ و ا ل ك س ر ة قياس إ ن م ا نتبع فيه المروي شو نتبع فيه ا شباب المروي س ي أ ت ي بيان ذلك في ا ل أ ب ي ا ت ا ل ق ا د م ة ما هو الروم ق ا ل رحمه الله والنقص روم ا ما هو الروم الروم هو خفض الصوت عند الوقف على الضمه او ا ل ك ث ر ة بحيث يذهب معظم صوتهما هذا امر كانت تفعله العرب في زمن ا ل ن ب و ة ب ا ل ا ض ا ف ة الى الوقف بالسكون يعني الاصل عند الوقف مر م ع ن ا بارح ان الوقف يكون الوقف بايه ب ا لا س ك و ن ت ب د أ العرب بساكن ولا تقف على متحرك فمثلا بدنا نوقف على لفظ ا ل ج ل ا ل ة شو بنقول الله هذا وقف شو بالسكون وبعض العرب اذا, وقفوا يقولون اذا كان مرفوع يقولون الله س م ع و ن ي جيدا الله شو ب ن ط ق ه ضمه صوتها منخفض واضح الله قولوا ورائي بصوت واحد بعد أ ن أ ن ط ق الله الله ايوا أ م ا إ ذ ا قلنا الله هذه صارت ض م ة ك ا م ل ة ما بصح شو ب د أ تكون بعض ا ل ض م ة خفض الصوت مالكي هذه ك س ر ة ك ا م ل ة نقف عليها بالسكون مالك ف إ ذ ا وقفنا بالروم ماليكي ماليكي شو ب ي ص ي بصوت ا ل ك ث ر ة ينخفض قولوا ورائي بصوت واحد بعد أ ن أ ن ط ق ماليكي ايوه هكذا هو الروم هذا الروم ل أ ن ه ش ق ا للطيب ا والنقص روم أ و هو الروم اختلاس ه الروم عنه وأنه عند الوقف وأنه ما الروم الروم حدثتكم الضمة الفرق والاقتلاس الوقف والكثرة في بين عند ا ل ا خ ت ل ا ل هو ا ل إ س ر ا ع ب ا ل ح ر ك ة مع خفض صوتها بحيث يبقى م ع ظ م صوتها هنيك في الوقف ي ذ ه ب م ع ظ م ا ل صوت هنا في ا ل ا خ ت ل ا ل يبقى م ع ظ م ا ل صوت لا ح ظ ت ا ل فرق إ ذ ن فالروم ي الباقي أ ك ث ر و الزاهب أ ك ث ر الزاهب أ ك ث ر الله يرضى عليكم وفي ا ل ا خ ت ل ا ل الباقي أ ك ث ر نرى التعريف الاختلاس هو ا ل إ س ر ا ع ب ا ل ح ر ك ة مع خفض صوتها بحيث يبقى معظم ص و ت نحو ن ع م ة وليست هذه على روايه حفظ هذه على بعض عمر وقالون وشعبة إن الله نعمة يعظكم نعمة وقالون الله أبي به بيعمل اقتراءتك بيعجل مين شو وبيوطي إن عند عند الكسرة الصوت、شوي. أ ق ر أ ثم تقرؤون نعمه ن ع هذه ا ل ح ر ك ة ا ل ك ا م ل ة نعمه هذه من الاختلاف تفضلوا اما الذي يهدي نحن منقول بروايه حظ بالاختلاف بعد أما أعطينا أيها اجلس يا ابني ما شاء الله سديت ا ل أ ف ق اما لا يهدي لا هذه ح ر ك ة كامله ة أما لا ي د ي هذا هو الاختلاف نتابع غدا إ ن شاء الله من قول ا ل ط ي ب ي والنقص روم أ و هو اختلاس وليس كل منهما ينقاس بارك الله فيكم والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته